يا ايها الناس اذكروا نعمه الله اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة, لهم مغفرة وأجر كبير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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترف الكفيه مواخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفّئك مثل خبير يا والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز